أما بعد فإن أضغر حبيث كتاب الله خير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغى الأمور لمحدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مع المحاضرة الثالية في الكلام عن هذا البحث المتعلق بمنهج الإيمان الشافعي في العقلية. آآ كنا آآ انتهينا في المحاضرة الأولى وكنا تكلمنا فيها عن ترجمة يسيرة في إمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يتبار السعاد عليه وتحدثنا كذلك عن آآ آآ رحلاته إلى مصر إلى اليمن وإلى مكة في طلب العلم وذكرنا أقوال العلماء والثناء عليه وكان الكلام أيضاً في المحاضرة السابقة عن أهمية هذا الموضوع لما شرعنا في الكلام عن منهج الشافعي في العقيبة وعلى السلام عليكم حضرته وذكرنا أن الشافعي رحمة الله تعالى عليه إنما كان على نهج السلف في إعتقادهم ولم يحيط عن ذلك صفة العين كما ذكرنا وأن المتأخرين من الشافعية الذين ينسبون إلى ماذا ينسبون الشافعي يعني الكثير منهم وقع في لوثة الاشاعره فكان لزاما أن نوضح ما كان عليه الشافعي في الاعتقاد لألا يقع خلط في الفهم لألا يقع خلط في الفهم ويظن مثلا أن الشافعية كان على مناج الأشعر وهذا كلام ليس بصحيح بل إن الشافعية بريء من ذلك درعتها الزئد من ذلك العقوب وعليك السلام أحسابه كيضاً اليوم نتكلم ايضا مجال كل هذا يعني مقدمة بين ذلك البحث فإلا <تصفيق> فأصل البحث إنما يتناول الكلام عن <تصفيق> اعتقاد الشفاعي أصل البحث وموضوعه الرئيسي إنما هو الكلام عن اعتقاد الشفاعي في الإيمان في القدر آه في مسائل الرؤية يعني في مجموعة اعتقاد الشفاعي أسماءه الصفات إلى غير ذلك اليوم ن يعني المقدمة أيضا بين ذي البحث. اليوم نتكلم عن أصول منهج الشافعي في العقيدة. أصول منهج الشافعي في العقيدة. وهذا أيضا موضوع من الأهمية بمكان لأننا حينما نتكلم عن الأصول، أصول منهج الشافعي في العقيدة، نعلم ما هي الأصول التي يعني انطلقا منها الشافعي. في إثبات العقيدة وتعريف أنه كان على نهج السلف. الأصل أول عند الشافعي هو الالتزام بالكتاب والسنة وتقديم وتقديم ذلك على العقل. الالتزام بالكتاب والسنة وتقديمهما على العقل. الشافعي ح الله كان أرى أن الكتاب والسنة هما مصدر التشريع إليهما المرجع والفاتور لذلك كان بيقول محمد الله قال إنما العلماء وهذا للحصر إنما العلماء هم أهل الأثر إنما العلماء هم أهل الأثر في فيه قال ويتفاضلون أي العلماء في العلم بالإتقان والميز والفهم قال إنما العلماء هم أهل الأثر الأثر يشمل الكتاب والسنة فحصر العلماء العالم رباني هو الذي يقود الناس بالكتاب والسنة فقال رحمه الله إنما العلماء هم أهل الأثر والفق والتفقه فيه قال ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم لذلك كان الشفعي أيضا شديد على أهل البذعة كان يعظم جدا كتابه السنه لذلك لما نتكلم مثلا عن مسألة الاستحسان هي مساله اصوليه الاستحسان كان الشافعي يعني لا يرى العمل بالاستحسان هذه مساله في الأصول لكن ذكرناها اخذناها لنعلم مدى حرص الشافعي على العمل بكتابه السنه كان الشافعي يرد العمل بالاستحسان ويرى ان الاستحسان هذا من تشريع الناس تشريع من تشريع الناس وليس له علاقة بالكتاب والسنة والحق يعني نقول أن الاستحسان الذي كان يربه الشافعي إنما هو الاستحسان الذي يبنى على العقل المحض وعلى النظر المحض ولا يبنى على أثر شرعي ولا يكون له مرجع إلى الشرع فالاستحسان الذي كان يربه الشافعي هو الذي لا يعتمد على الكتاب والسنة أو الإجماع والقياس يؤيد ذلك يؤيد أن الشافعي لم يكن يرد لم يكن يرد كل الاستحسان إن الاستحسان معين هو الذي يبنى على مجرب العقل وإعمال النظر وإن ذلك أن الشفعي نفسه قد عمل بالاستحسان في مسائل منها أنه مثلا استحسن في المتعة بمعنى الغني يكون له مثل خادم المتوسط يكون لها ذرهمل الفقير يكون مثل له ثوب يعني رجل طلق مرأة فلها متاع فمتعهن على الموسى قدره وعلى المخفي قدره فالشرع حدد للمرأة مطلقة متع ولن يحدد قدر هذه المتع فالشافعي بلف استحسان قال أن الغني يمتع من طلقها في أمعيها خادم مثلا يعطيها خادما المتوسط يعطيها ثلاثين برهما الفقير يعطيها ثوبا فإذا لا جمع بين القول أن الشفعي يرد الاستحسان وبين عمله بالاستحسان في بعض المسائل إلا أن يقال أن الاستحسان الذي رده الشفعي هو الذي يبنى فقط على محض النظر هذا يؤكد لنا تعظيم الشفعي بالكتاب والسنة إذا نعود فنقول أن المدرسة التي أرثى قواعدها الإمام الشفعي هي التي تقوم على تعظيم الكتاب والسنة من كان من قوله رحمه الله كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا صح الحديث فهو مذهبي وكان يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراب الله وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله والمعنى أنه يقول أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله بمعنى أنه يقول إن أنا فسرت آية من كتاب الله وكان تفسيني على غير مراد الله فطرحوا قولي وليكن أخذكم للآية على مراد الله عز وجل وإن فصرت حديثا ما فطح عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراضي وكان الحق على غير ذلك فطحوا ما قلته وخلوا ما كان من مراد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشفعي لما دخل بغداد طبعا بغداد كانت مدرسة الرأي فيها الحنفية الذين يطلق عليهم أصحاب الرأي والشافعي صاحب مدرسة الأثر فهنا يعني إيه أنتخذ مدرستان بينهما نوع من التعارض بين مدرسة الأثر مع مدرسة النظر. فالشافعي لما دخل بغداد جاءه أبو ثور والكراميسي وكانوا يعني أتباع مدرسة الرأي. أبو ثور والكراميسي كانوا من أتباع مدرسة الرأي. فجاء لما هل يتعلم من علمه. نما جاءوا للسخرية من هذا الرجل الذي سمعوا أنه يعني ذو علم وذو مكان كان. فقالوا نذهب إلى الشافعي نفخر يعني من هذا الذي يبدأ أنه عالم وكذا وكذا. فلما جاءوا إليه وظهر أمامهم علمه وأثره وحجته كانوا يعني يحضرون مجالس الشافعي وصنعوا من حجته ومن استحضاره للأدلة يعني لم يلبثوا أن تعلقوا بمجالسي ولم يتركوها حتى قال أبو صور أظلم علينا البيض فتركنا بضعتنا واتبعناه جاءوه على وجه تغيرت وجهتهم لما سمعوا من علمه ومن نبله ومن استحضاره الأدلة إلى أخذ ذلك فالعلم له سلطان والرأي لي والأثر نهار وما يستمر بحران هذا عز فرات، هذا عذ فرات سئوا شراب وهذا ملح أجاج. لذلك حينما تنظر مسأل إلى كل السؤالات التي كانت بتطرح عليه نجد سيلان في في الأدلة، مستحضر الأدلة الشرعية. يعني لا يحتاج إلى الكثير من من الكلام النظري بل يسأل في المسائل يأتي بقال الله قال الرسول. هو رحمه الله يعني. الشافعي مع قوة ذكائه مثالي لو أعمل رأي لو أعمل رأيه وعقله لم يقف أمامه أحد مع ذلك كان بالكتاب بالكبس فهو يعني لو, لو نظر أحدا على ان هذه الاسطوانه الحجرية من ذهب لاقنعه بذلك كان عنده قوة في الحجة قوة في البيان لذلك ممن من المواقف التي تتذكر عنه رحمه الله أنه أن رجلا من المرجئة جاءه يوما فقال يا شافعي أن العمل ليس من الإيمان قال له الإيمان فقال هذا المرجئ لأن الله يقول الذين آمنوا وعملوا هذه الواو للمغايرة كل آية الكتاب والسنة كل آية الكتاب الذين أمنوا وعملوا الصالحة فالواو هو النب فلما قال الذين أمنوا وعملوا جعل العمل ليس من الإيمان يبقى الرجل المرجي بيستدد بهذه الآية على إيه يستدل بها على أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان فذكر هذه الآية التي فيها الذين آمنوا وعملوا والقف في العقف المغايرة فاحفج بهذه الشبهة فماذا قال له الشافعي؟ قال الشافعي الشفعي أنت ترى أن الوغل المغايرة قال رجل نعم. قال الشقي إذا أنت تعبد إلهين والرجل فزع قال لما قال أن تقرأ قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين إذن هما إلهان إله للمشرق وإله للمغرب فقال الرجل قد فزع أجعلتني وثنيا فقال أنت الشفعي قال أنت الذي جعلت نفسك كذلك الحاصل من هذه المواضرة نتأمل في قلة كلام الشافعي مع ذكر الأدلة التي تقصد من ظهور المبتدعة إذا كان معظما للنص الشرعي في باب أيضا في باب الكتاب والسنة يعظم الكتاب والسنة وهو يعني لو أحب مثلا أن يعمل عقله وأن يعمل التأويلات في النصوص الشرعية كما ذكرنا لم يقف أمين أحد كان إماما في اللغة امام في النظر وإعمال العقل ومع ذلك كان أقبى إلا أن يستند على الكتاب والسنه الأصل الثاني من أصول منهج الشافعي بعد تعظيم الكتاب والسنة ألا هو تعظيمه لفهم الصحابة واتباعه لهم وهذا أصل من الأصول التي يتميز بها ملاج الشافعي في التدلالاته وهذا الأصل تراه أصلا عاما عند عامة السلف تعظيم الصحابة تعظيم علمهم وقابلهم وحفظهم ومكانتهم فالأصول فارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة حب الصحابة إذا رأيت الرجل يقع في عرض صحابة النبي فاعلم أنه صاحب هوا وعليكم السلام. إذا رأيتم الرجل يقبح يقبح في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا أنه صاحب هوى. ذلك إذا سئل اليهود عن خيل الناس فيهم، قالوا الذين صاحبوه موسى. وإذا سئل النصارى عن خيل الناس فيهم، قالوا الذين صاحبوه عيسى. وإذا سئل الرافض من كلا بالارض، شر الخلف والخليقة. إذا سئل عن شر الناس فيهم، قال الذين صحبوا محمدًا: هؤلاء أهل بدعة. يعرف أهل بدعة أهل السنة في منها حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقطع هؤلاء الغافل خبائث في الصحبة. هو والله ليس فقط ليس فقط ليس فقط قطع في الصحابة وليس فقط قطع في النبي الذي اختارهم. لصحباته بل هذا قطف في الله عز وجل أعلم بالله لما؟ لأنهم يقبحون في اختياري وفي تقدير رب العزة أن يختار هؤلاء لصحبات نبيه يعني هل يعقل هذا قطف في الله لو كانوا يعقنون السلام يختار لنبيه أناسا يرتدون من بعده يختار أناسا يبدل الدين يختار أناسا يتدعوا في دين الله عشان وهو العليم الخبير وربك يخلق ما يشاء ويختار كما قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فواجد أن أنقاها أفضلها قل محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لحمد ذاته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب نبيه فاختار قلوب أصحابه قلوب أصحابه أظهرها وأنقاها فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم لم يكن الأمر يعني بالصدفة ما فإنما كان بخضر من الله عز وجل وبحكمة وربك, وربك يخلق ما يشاء ويختار وناس ذكاهم الله تبارك تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين مع أشداء على الكفار وحماء بينهم طراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. في من أثر ذلك مثلهم في وجوههم من أفل صدور ذلك مفرهم في الطبع ومفرهم في الإنجيل كذرع أخرج شطه فأزره فاستغلف استوى على صوقي يعد بالزراع ليغير به الكوفة وعلى الله الذين آمنوا منهم وعملوا صالحات ما خرته أدم عظيم إلى آخر الآيات والسنة مدح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال أصحابي أصحابي لا تصب أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أخرين ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه قال ف الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلهم هؤلاء من القرض والمكان لهم قدر ومكان يعني عند نبيهم صلى الله عليه وسلم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا أنهم من العلامات الفارقه حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان السلف يعلمون أصحاب حب, حب الصحابه لابنائهم كما يعلمونهم المعوذتين، كما قال ابن جوزي أن السلف كان يربون أصحابهم على حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا والله مجامله ولا تعصوا ولكن هذا لعلو كعبهم ويفقهم إلى الله تبارك السابقون السابقون أولئك المقربون وناس صدقوا ما عهدو الله عليه إذن مسعود يقول أيضا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من كان منكم مستنم فيستن بمن قد مات فإلا الحية لا تؤمر عليه الفتنة قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة قلوبا وأعماقها علما وأفضلها تكلفا قال قوم اختارهم الله لصحبة نبي والله يقف مع هذه العبارة عبارة مهمة جدا كما ذكرنا قوم اختارهم الله ما الذي اختار الله عز وجل بعلم بحكمة فارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فعرفوا لهم طب الله في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم لذلك لما مختلف البعض وأراد أن يقدم عمر بن عبد العزيز على معاوية هذا من خفاء البين فقال أحد العلماء كيف تقدمونه عمر بن عبد العزيز على معاوية الصحابي الجليل يوم رأى فيه معاوية وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعمر بن عبد العزيز وبيهدهم لحظة واحدة يعني يكفي أنهم إذا علفهم الهموم والمضايق ذهبوا فرأوا وجه النبي فزال عنهم كلهم وغم وضير ونصب وغصب أكبر مصيدة تلنا بها أننا لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء على أن فضل الصحابة انما كان لصحبتهم للنبي فإنهم لم يكونوا وهم كانوا على, على عمل وفضل وطاع لله عز وجل وصدق في الجهاد في كل في كل الامور ولكن وان لم يكن من كثير العمل ولكن يكفي انهم صحبه النبي صلى الله عليه وسلم نقول نعود الى كلام عن نهج الشافعي وهو الاصب الثاني يفاضله لقدر الصحابه وعلمهم ومكانتهم اذا فلما سئل الشافعين عن اقوال الصحابه إذا تفلقوا فيها فقال نصير إلى قول الصاحب ما رفق الكتاب والسنة والإجماع وكان أصح في القياس وقال الشافعي ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عما فنيعهما مقطوع إلا باتباعهما طبعا بمعنى إيه بمعنى أنه من وقف على كتاب أو سنة فلا عذر له في تركهم. قال فإذا لم يكن ذلك إذا لم نجد دليل من الكتاب والسنة فقال صرنا إلى أقوال الصحابة إذن هو عنده 30 في الأدل كتاب إلا نجد الكتاب والسنة نعم في درجة واحدة فإلا نجد شيئا من الكتاب والسنة قال نصير إلى قول الصاحب فلهم أفهم نصير الشرع من تهنين لكن ما قال الجاهل هم رجال نحن رجال بل نحن عيال عليه وقال أيضا رحمه الله قال الشافعي رحمه الله قال العلم طبقات العلم طبقات شدة الأولى الكتاب والسنة والثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم لهم قال يبقى الكتاب والسنة درجة واحدة قال الثانية إجماع أغلب يكون إجماع صحابة قال بعد الإجماع ان يأتي قول الصاحب الذي لا مخالف له فهذا إذا قال الصاحب قولا ولا مخالف له يكون قوله حجه عند العلم. الأصل الثالث من أصول الشافعي في منهجه هو مجانبة أهل البدع وأهل الكلام والأهواء هذا معروف مصطر في كتبه كم كان, كان يبغض رحمه الله أهل الكلام وأهل البدع وأهل الأهواء ولما لا وقد ذمهم الله تبارك أهل أفرأيت من اتخذ إلهه هواء هو؟ والمعنى أفرأيت من جعل هواء هو, هو إلهه أرأيت من اتخذ إلهه هواء فالهواء والبدع والكلام بما لا يفيد من الكلام العقلي الذي يعني يسود الصفحات دون أن ترى دليلاً من كتاب أو من سنة. فرأى كتب المتكلمين تملأ بقيل والقال دون أن تقف على آية وحية أو حديث واحد كلامهم والله يعني نحن لما ننظر إلى كلام أهل البدع في نساء اللي اعتقاد ننظر مثلا إلى كلام في الأسناء والصفات يعني يسودون الصفحات بكلام من قيل والقال ليس لا تجد آية وحيدة ولا حديثة وحيدة كله كلام عقلي من الشافعي إذن كان الشافعي يعني يبغض أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الكلام ولما ولملام قد ذنبهم الشرع قال تبارك تعالى أبلهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من طهرب أحدث في أمرنا هذا أي في أمر الدين البدعة إنما هي طريقة مخترعة في الدين ربنا على الجهلاء الذين يقولون أنتم تبدعون كذا وكذا وقول الطائرة بدعة والهاتف بدعة هذا من الجهل هذا كلام ما يقوله من لا يعقل ما يقول. كأن البدعة المحظمة من أحدث في أمرنا هذا أي في الدين في الدين الله في أمر الصلاة الزكاء الصيام هذه البدعة طريقة في الدين مختلفة وكذلك في دم البدعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وهذا ضغط من ألفاظ التحذير إياكم المحدثات المو... فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة, ضلالة في النهار وعلى هذا النهج كان الشافعي رحمه الله مبغضا لأهل البدعة وأهل الكلام وكتبوه شهد بذلك كتبوه شهد بذلك بذن أهل البدع انظروا إلى هذا الموقف الذي ينم عن ذكاء للشفعي في مرة أتاه رجل من أهل البدع كان هذا الرجل قدريا من أهل الاعتذاء الذين يكونوا قدر فقال هذا الرجل الشفعي أهد منك أن تكتب وصيتي. يعني بطريقة موسطة للشرق فبدأ الشفعي فقال كتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال الرجل وخضب الرجل قال لا تكتب ذلك بل اكتب, بل أكتب, بل, أكتب قال بل اكتب قال ان اتى علي ريب من الزمان يعني هذا الرجل لما شرع الشفعي وكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا لا لا رجل كف عن ذلك اكتب ان هذا إن انئته علي قريب من الزمان الشافعي بذكائه اثر في فهمه وذكائه وسط هذا الرجل قال قوم أيها الضيوف ماذا فهم من ذلك او ما اوضح ماذا فهم الشفعي من ذلك هذا الرجل لما شرع الشافعي فكتب بسم الله الرحمن الرحيم علم هذا رجل الشافعي بسم الله الحمد الرحيم بعدها ان هذا الموت هذه وصية الشفعي هذا الموت بقدر وكل شيء بقدر والشرب بقدر والخير بقدر والموت بتقدين الله فهذا عقيدة هذا الذي يعتقد ان الافعال من خلق في هذا من الله بذا قال هذا كف عن هذا النية وخبط الطوية فرفسه قال قم أيها الزنديق فلنم عن كره لأهل البدع ولما كان في مرض نوته أغمي عليه وكان في حضراته أناس جالسين ففاق فكان وكل يعني كل من جلس يقول يا شفعي يا إمام أتعرف من أنا؟ تقول أنت فلان أنت فلان فقال له حفص, حفص هذا كان أهل البدع كان جريفاً في هذا المجلس فقال يا إمام أتعرف من أنا؟ قال أنت حفظ لا حفظك الله إلا أن تتوب لا حفظك الله إلا أن تتوب وكذلك قال الشافعي في ذم أهل البدع. قال كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الحد الذي يجب يعني حدنا وعلاقتنا بالشر أن يكون موافقة للكتاب والسنة قال وكل متكلم على غير أفضل الكتاب والسنة فهذا من الهديان كثرت الكلام بالقيل والقال والكلام كما ذكرنا وعرف السياح والكلام بغير دليل شرعي كما ذكرنا أن أهل البلع حينما تنظر في تصنيفهم حينما تتلبون مثلا على الأسماء والصفات العقيدة في عز وجل ترى كلاما من النظر لا ترى دليل وحيدا لا ترى آية واحدة ولا حديثا واحدا كله كلام عقلي قيل وقال نزلت يقول الشفعي لأن, لأن يبتل المرء بجميع ما تأمل في هذا الإثارة العبارة تردما عن ماذا بغل الشفعي لأهل الكلام وأهل البدع قال لأن يبتل المرء بجميع ما نهى الله عنه خال الشرك خير له من أن يبتلى بعلم الكلام والكلام ليس علم لكن هذا الباب المجاز فهذا يقول لأن يبتل المرء لأن يبتل المرء لأن يبتل المرء بكل ما نهى الله عنه خلال شك خير الله من أن يبتل بعلم الكلام قال يونس بن عبد الأعلى قال يونس بن عبد الأعلى ثمعت الشافعية إذا ذكر عنده الرافضة عادهم وقال شر عصابة إذا العصر الثالث عند الشافعي هو بغضه أهل البدع وأهل الأهل وهنا عندنا إشكال هذا الإشكال في ما نقله الربيع ابن سليمان نقله عن الشافعي أنه قال وهذا قطعا شافعي نعم وهذا إشكال عندنا يطير به أهل البدع وهو ما نقله الربيع بن سليمان عن الشافعي أنه قال المحدثات ضربان المحدثات ضربان أي قسمان قال ما أحدث ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثر أو إجماع فهذا هو فهذه البدعة الضلالة الثانية ما أحدث من الخير منكسر الكلام يقول المحدثات ضربان الضرب الأول أو الخسم الأول ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أطرا أو إجماعا فهذا البتاع الضلال. قال الثالث ما أحدث من الخلف لا خلاف فيه لواحد من هذا أي لا يخالف كتاب ولا سنة أو إجماع والأطر قال وهذا أو هذه محدثة, محدثة غير مذمومة ثم قال ماذا قال عمر او قيام رمضان نعمة البدعة هذه هذا الكلام في ظاهر إشكال يطير به من يقولون أن البدع تنقص إلى بدع محمودة وبدع مزنون ويقولون هذا أصل عند الشفعي قلنا لهم لما قال أنه قد عن الشفعي أنه قسم المحدثات إلى ضربين. وينقلون بالأثر الصحيح هذا كلام الذي ذكرناه عن الشفعي أولا هذا الكلام ثبت حقا عن الشفعي أن وقاص المحدثات إلى محمودة وإلى مذمومة. وقال كما ذكرنا كلامه أن ما أحدث مخالفه لكتاب او سنة او إجماع أو أصل هذا البلع ضل. قال ما أحدث من الخير ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا أصلا ولا اجماع قال فهذا بلع غير هذه محدثة وغير مزمومة ثم فذلك بقول عمر في قيام التقوية نقول الجواب عن هذه الشبهة قال حقا للمجأخين من الشفاعية أن ينقصموا البدع إلى بدع محمودة وأخرى مزمومة ويبنون قولهم على تأصيل إنامهم في تقسيم بدع إلى محمودة ومزمومة نقول اولا الوضع في أن هذه شبهة أن مؤصل أصلا ثم مفرد وعربي. فالأصل الذي نبدأ به في الكلام ووضع هذه شبهة أنه يعني وهذه هذا الأصل ينفعنا كثيرا في ضد المخالفين. أننا عندنا كلام الشافعي من المتشابه وكلام من المحكم. فطريقة أهل العلم هو حمل المتشابه على المحكى أما أهل الزير الذين في قلوبهم مرض فترهم على خلاف هذه الطريقة فيطيرون بالمتشابه على طريقة فويد المصنب بتري الكلام دائما أقول أن المخالف إذا أتاك بنقل أحدث عند كريبة وأتاك بنقل صحيح أحدث عند ريبة فوالله الذي لا إله إلا هو وأنا على قيم ذلك فتراه أحدث بطراً, بطراً للسياق ارجع إلى المصدر المخالب قد يأتيك بنقل من نوع الفتاعة يأتيك بنقل من أئمة كبار أئمة السلف، ونقل يعني قد يجعلك تضعب أخوة مثلاً في أزاس أقول دائماً ارجع إلى المصدر فتراه ولا شك قام بالبتر والقص واللزق هذا أمر يعني صار شد متوتر أهل البدع ينقلون. ما عليهم ينقلون ما لهم ويتركون ما عليهم وأهل الإنصاف ينقلون ما لهم وما عليهم أهل الإنصاف أهل العلم ينقلون ما لهم وما عليهم أما أهل البي فلا ينقلون إلا ما لهم ويتركون ما عليهم لذلك الإنسان لا يتزعضح مخالف بنص من concانات السلة نقول ارجع للمصدر سطرى إما بطرًا بالكلام من وسطه، او من سياقه، أو من لحاقه. حن عندنا الكلام له سباق وسياق ولحاق. الكلام له سباق وسياق ولحاق. السباق هو الكلام الذي يكون قبل العبارة التي مقتضى. هذا يسمى سباق. اللحاق هو الكلام الذي يعقب العبارة مقالة المخالفة اما السياق فهو العبارة م... نعم فنبدأ في الرد على نبدأ في الرد على هذه الشبهة التي ذكرها من يطير بهذه الشبهة أن الشافعي كان يقسم البدعة إلى قسما نقول أولا كما ذكرنا أننا في الجواب الأول عن هذه الشبهه أن نقول أن المحكم من كلام الشافعي والذي ذكرنا طرفا منهم هو ذمه للبدعة ولأهل البدعة وذمه لعلم الكلام وذكرنا طرفا من ذلك أنه كان بقوله وفعله ها لذلك لما نظر حفظ في خلق القرآن قال له الشافعي كفرت بالله العظيم يعني هذا يعني من الندرة أن تجد يوم أهل السنة يعني يصلح بتكفير المعين ولكن هذا بعد أن وقال له يوم الحفظ أنت حفظ لا حفظك الله إلا أن تتوم ولما قام كما ذكرنا في أثر لما رفس الرجل القذري قال قوم أيها الزنديق وبأقواله كان يذم علم الكلام وقال أن يبتال المرء بقول ما نهى الله عنه قال الشرك خير الله من أن يبتال بعلم الكلام إذن المحكم من أقوال الشافعي هو ذمه للبينع وإهلاك هذا محكم فلو تنزلنا أن هذا التقسيم الذي ذكره من أثر لهذا الإشكال من المتشابه فإننا نحيل هذا المتشابه على المحكم من أقواله نعم قام عليهم الحجة لذا كفرهم الرجل الثاني وهذا مهم جدا بنقول أن الذي ورد عن الشافعي من تقسيم المحادثات إلى محادثات محمودة وأخرى مذنوما انظروا إلى توجيه هذا الكلام من حيث السياق من حيث الصيار لما ذكر الشافعي البدع المحمودة بما مثل لها قال في نفس السياق ها مثل لها بفعل عمر لما جمع الناس على صلاة القيام وقال نعمة البدع هذه إذن يتبع لنا من قول الشافعي أن البدع من المحمودة ثم تمثيله ثم تمثيله لذلك بفعل عمر في صلاة القيام تبين لنا أن البدعة التي مذحى الشافعي هي البدعة من حيث اللغة وليس من حيث الشرع. وإلا ألقد أجمع السلف على أن قول عمر نعمة البدعة هذه هذا يحمل على البدعة اللغوية لا الشرعية. وإيش الفرق؟ البدعة الشرعية النأية بعبادة ما. مخترع ليس لها أصل في الكتاب والسنة بمعنى رجل حدثت له نعمة فقال أقوم فأصلي وكعتين الشكر وكعتين الشكر كنا له هذه محدثة آخر قال نستغل أن الناس يجتمعون قبل الجمعة فنقرأ لهم قرآنا أن القرآن له ما له من ليست فيها مضاء لشرع لشرع من لشرع من شرع نعم فقال ن نقرأ القرآن الجمعة لأن القرآن إذا طولت عليه تزالتهم إيمان و... فنقول هذه هذه بدعة فالبدعة الشرعية طريقة في الدين مختارة ليس لها أصل من كتاب ولا سنة أما البدعة المغوية وهي التي قصدها قصدها عمر وهذه أيضا التي قصدها الشيعي لأن الشافعي لما قسم البدع إلى محمودة ومذبومة ذكر في البدع المحمودة ما فعله الشافعي ما فعله عمر كما ذكرنا أن السلف أجمع أن مقصود عمر من قوله نعمة البدعة هذه هي البدعة اللغوية وليست الشرعيه وإلا فكيف يقال عن عمر الفاروق الذي ما سلك فجا إلا سلك شيطان فج غيره عمر الذي نفى رجلا لأنه أراد أن يتأول آية وصبير حلق شعر ثم نفاه وكان من أشد ما يكون علىه البدع عمر الذي يعلم قول النبي السلام كل بدعة ضلالة هل لعمر أن يقصد في قوله نعمة البدعة هي البدعة الشرعية بالطبع لا فعمر خير الأمة بعد نبيها وبعد صدقها لم يكون بالطبع يقصد أقصد البدعة الشرعي، بل البدعة اللغوية بمعنى إيه؟ بمعنى أن الصحابة عاشوا زمنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر وفي صد او في خلافة أبي بكر وفي صدر خلافة عمر كانوا يصلون فرادة او زاع متفلقياً، فلما جمعهم عمر بعد سنوات من الص الصلاة التي كانت فرادة او زاع متفلقياً فقد جمعهم على هيئه لم يكونوا يفعلونها من قبل لما لأنهم يعني صلوا مع السلام فقط ثلاث ليال فقط جمع ثم قال السلام قاشتوا أن تفرض عليكم ثم تركوا القيام لسنوات حتى جاء عمر وفي فضل خلافته جمعهم على أبي فمعنى قول عمر نعمة البدعة هذه أي, أنهم أي أن عمر جمعهم على هيئة لن يكونوا عليها من قبل لما قلنا أنها ليست بدع شرعية لأنها لها أصل أصل من ناحيتين أصل من ناحية أن الأدلة على مشروعية قيام رمضان والأصل الثاني أن فعلها جماعة كان على عهدنا السلم وتركاه النبي لعلة وبوفاة انتفت العلة والقاعدة تقول الأحكام تضوء مع التيها وجودا وعدما فالنسلم رحمة بأمته كان يترك أشياء يحبها خشة أن تفرض عليه على الأمة كان يحب أن يؤخذ الصخور إلى قبيل الفجر ولكن خشة أن يتخذ الناس ذلك سنة ويشق عليهم كان يترك صلى الله الكثير من أعمال التي يحبها خشة أن تفرض على الأمة إذن فالنسلم تركها جماعة قشت أن تفرض على الناس فجاء عمر أنه فقير علم أنه بوفاية الله سلم انقاط على الوحيد فلن تفرض جماعة الأمة فجمعهم عالم قراءة أبي إذن بنقول أن قول عمر نعمة البضعة هذه بمعنى نعمة تلك نعمة هذا أسطور متح نعمة تلك البضعة التي لم يلفها الناس من قبل. كما ذكرنا إنهم كانوا يوصلونا إيه؟ يوصلونا فرادة. وعلى هذا الغراء وعلى هذا السياق قال الشافعي بتقسيم الأمر إلى إيه؟ بدع محمودة وبدع مز مزمو... في البدع المزمومة هو هي البدع الشرعية. وهذا التقسيم أيضا يعني لم يفعل به الشافعي بقى قاله بكثير وقاله محجر ها وقاله شرطاً بتأنيب أن البدع كان قاسم إلى بدع لغوية وبدع شرعية فهذا أولى من أن يتخذ زريعة لأن يأتي المتأخرين فيقولون في أن الشفعي يقصم البدع إلى محمودة ومجمومة ثم يفتحوا طريقا لسن أمور ليس عليها دليل. وما عن بعض السلف أيضا من تقسيم البدع إلى أقسام خمشة بدع محرمة بدع مكروهة بدع مباحة بدع مستحبة وإذا ثبت عن العز السلام هذا أيضا تقسيم نرجع إلى أصله هل هذا تقسيم لغوي أم شرعي إن كان تقسيم من جهة اللغة هذا يخالف إجماع السلف الذين جعلوا البدعة إما تقسيم لغوي عندهم إما إما البدعة تكون لغوية أو تكون شرعية فتقسيم البدع إلى خمسة أقسام هذا وكأنه تعقيب على النبي الذي قال كل برعثة ولايله وعلم هذه هذا الأمر التقسيمات نوعاً إما أن تكون تقسيمات شرعية أو تكون تقسيمات إصطلاحية صوت حدس الصفحة حدث الصفحة السلطة مواضح موجود بس حدث نخرج ورجعتين سوف ترجع إن شاء الله بنقول التقسيمات على قسمين تقسيمات شرعية وتقسيمات افطلاحية التقسيمات الشرعية هي التي تعرف من أدلة الشرع مثل مثلا تقسيم الشركه الى شركه اكبر وشركه اصغر هذا من وين عرفناه من وين عرفناه عرفناه من الشرع ان الاسلام قال اخوف ما اخاف عليكم الشركه الاصغر فلما قال شركه اصغر الا هناك شركه اكبر وكذلك هناك ايضا تقسيم اصطلاحي وتقسيم الاصطلاحي هو التقسيم الذي يقترح عليه العلماء وهذا شرطه أن لا يخالف نصا شرعيا مثلا تقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهية ربوهية ربوهية وأثناء الصفات تقسيم العلوم مثلا علم الشقه علم أصول المصطلح هذه التقسيمات الصراحية لم تكن هذه على عهد من الشرع ولا يقول أنها محرمة لأنها لا تخالف نصا فحينما يأتي من يقول نقص البدع إلى أقسام خمسة نقول له هل هذا تقسيم شرعي؟ بالطبعي ليس شرعيا بأن الشرع قال كل بداعة ضلالة وكل من أقوى صيغ العموم تقسيم بداعة بداعة معسومة تكيفية نقول هذا بنقول أن من السلف كانون المعز دام السلام. منقسم البدع إلى بدع وبدع مستحبة، بدع محرمة، بدع ما بدع مباحة. هذا التقسيم الخماسي بدع وجبة. هذا التقسيم الخماسي خمسة أقسام نقول له هل هذا تقسيم شرعي أم إصطلاحي؟ إن قال هذا تقسيم شرعي قلنا هذا يخالف نصا شرعيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعه ضلالة وكل من أقوى سعر عمو فالذي يقول أن هذا تقسيم شرعي نقول له إيه نقول له من شروط التقسيم الشرعي ألا يخالف نصا شرعيا فإن قال هذا تقسيم لغوي نقول من شروط تقسيم اللغوي إن قال هذا تقسيم استلاحي أي ص한다 على العلماء نقول من شروط تقسيم استلاحي ألا يخالف نصا شرعيا فتقسيم الدرعة إلى خمس أقسام يخالف نصا وهو كل جداعكم ضلالة إذ أن التقسيمات نوعان تقسيمات شرعية وتقسيمات اصطلاحية التقسيمات الشرعية هي التي بكتاب بالكتاب والسنة الشرك الشركي الأكبر وأصغر من من عرفنا هذا التقسيم؟ من قوله السلطة الله عليه وسلم أخوفوا وأخفوا عليكم الشرك الأصغر فلما جعلنا الشرك الشركة أصغر إذا هناك ناتشة أكبر وكذلك الرياء قال صلى الله عليه وسلم في الحديث يسير رياء شركة أصغر أو كما قال صلى التقسيم الشرعي هو يعرف من أذيل والقسم الثاني تقسيم الاصطلاحي هو الذي يعرف هو الذي اصطلح عليه العلماء عبر خوروم دون أن يخالف الأصل الشرعي كتقسيم التوحيد الأصل ثلاثة توحيد ألوهية توحيد روحية توحيد اسماء الصفات ها فهذا أحسن تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر إنتاج تنبو كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ها وهناك صغائر انت انت تجتنبه كبائر ما تنهون عنه ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم قال سيئات وقال كبائر ها أما التقسيم الان التقديم الاصطلاحي فمعناه اصطلح عليه العلماء وهذا شرطه الا يخالف نصا شرعيا الا نعم فالنص الشرعي فمثلا مثال التقسيم الصلاحي تقسيم التوحيد إلى أخسام ثلاثة وإن كان هناك من يقول أن هذا التقسيم أكثر تقسيم شرعي يقول تعالى رب السماوات والأرض أما بينهم والرحمن هل تعلم له سوء سمية هذه الآية اجتملت على أخسام التوحيد السماوات توحيد ربوبية رب السماوات والأرض توحيد أسماء وصفات فاعبده والصبر لعبادتي فعبوده وصفر على بلاده توحيد أروهية توحيد اسماء وصفات هل تعلم له سامية ومن من يقول أن قسم التقليد الثلاثة هذا تقسيم إصطلاحي ولا حرج في ذلك الحاصل أن نقول أن الذي قسم البدعة إلى اقسام خمسة قلنا له هل قل هذا تقسيم شرعي؟ إن قال نعم قلنا هذا لا يجوز لأنه خالف نصا شرعيا كل بدعة من بلاده إن قال هذا تقسيم إصطلاحي قلنا من شروط صحة التقسيم الإصطلاحي ألا يصادر نصاً وقد صاد ما قوله صلى الله عليه وسلم كل بداعة ضلالة إذا نعود نقول أن ما نقل عن الشفعي وهذا سنده صحيح من تقسيمه للبداع أو المحدثات إلى بداعة محمودة و بداعة فهنا السياق من المقايدات والمرجحات فأنه لما قاسم ذلك استدل بفعل عمر فدل أن الشافعي الذي ذم البدع وأهل البدع وذم أهل الهوى لم يكن لي يستحب البدع عندما يحمن قوله على قول عمر الذي أجمع السلف أن المقصود بقول عمر هو البدع اللغوية البدع اللغوية إحداث الأمر على إيه؟ على غير هيأ سفيق بديع السماوات والأرض وإلا فيكفينا أن نقل عن الشافعي من قوله أجمع أهل الآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون من علماء الأمصار كما ذكرنا قوله أنه كان يقول لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه على الشرك خير لهم أن ابتلى بالكلام فهذه النصوص تدل على ذنب الشافعي للبدع نختم بمسألة مهمة، وهي أن المتأخرين الشافعية الذين استهواهم علم الكلام والخوض في التأول الباطل وعدم الأخ بظاهر نصوص الصفات، لما يعني استهواهم هذا الأمر وتراهم يعني لم يسيروا على نهج السلف في نصوص الصفات. لما شعروا بنوع من التناقض، وهو أنهم دخلوا في علم الكلام وأوروا الكثير من الصفات على غير النهج السلف، فتراهم فعلوا ذلك، فلما عورضوا فوشكل عليهم أن إمامكم كان يضم الكلام وأهل الكلام ويضم الخوض في الأثار بغير استدلال من كتاب والسنة، فبما كان جوابهم وما كان مخرجهم؟ خرجوا من ذلك بأمور كلها لا تسمن ولا تغني من جوا. أمثل البيهقي والراضي الله عساكر سائر خاضوا في علم وأمثل والجويني خاضوا خاضوا في علم الكلام لذلك يعني لم يكونوا على طريق الجد في خاصة مسائل إنسان مسائل ال ال فلما أوريد أنتم خط في علم الكلام وتأولتم أنصح على غير مرادها وإمامكم قد ذم الكلام فبما كان جاؤوا عن ذلك أجابوا عن ذلك بالأمور كلها أمور كما ذكرنا ها ليست بصحيحة قالوا أولا أن علم الكلام الذي ذمه الشافعين هو العلم الذي قد يترتب عليه قد يترتب عليه أن يشتهر الإنسان فيدخل على الصراطين فيعجبون إيه بقوله لأن دائماً من منهج الصراطين يحبون إيه الكلام وقد لا يقضون عن الكتاب والسنة يحبون من يأتيهم بالكلام المحدث فقالوا ذم الشفاعي لعلم الكلام ليس ذنباً على الإطلاق إنما ذمه لعلم الكلام هو الذي يقصد به أن يكون الإنسان مشهوراً بعلم الكلام، فيستهوي ذلك السلطان، فيستدعيه ويقربه لينشر ذلك بين الناس، كما وقع لمن، كما وقع في بغداد في فتنة أحد. أيضاً قالوا من تأويلاتهم لذم الشافعي للكلام، قالوا أيضاً أن الذم الذي ذكره الشافعي لعلم الكلام. ليس على عمومه وليس على إطلاقه بل هو الذي يحيد بالإنسان تماما عن الأدلة بمعنى إيه؟ قالوا أن الذم الذي ذمه الشفيع العلمي هو الذي يجعل الإنسان يترك الكتاب والسنة بكلية أما إذا جمع بين الأمرين فلا حرج هكذا قالوا يعني هذه التأولات كما ذكرنا يعني هي من التأولات الباطلة التي ليس عليها دليل بل ذكرنا من أقوال الشفعي ومن مواقفه كم كان يذم أهل البدع وأهل الكلام وذكرنا من أقواله لذا هؤلاء من المتأخرين الذين استهروا معلم مع الكلام كما ذكرنا جاءوا بعيدة العليلة لا تسمن ولا تغني من جوع والعجب كل العجب أنهم في مساء الفروع بدلا من الصلاة إلى ما دون ذلك لا يحيض الكثير منهم عن مناج الشافعي في مذهبي، وترى في الأصول هي أصل العلم باب الاعتقاد حاد عنه في كثير من المسائل وحملوا ذمه لعلم الكلام على هذه التأويلات التي يعني كما ذكرنا ذكرها يغني إن الرب عليها إن شاء الله المرة القادمة نبدأ في الأصل او في المسألة الأولى إن المسائل العقادية. التي كان عليها الشافعي ونذكر قوله أو أقواله وما يعرض ذلك من الأدلة وصد الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم لو أين سألت فضر الله التأثر بالمشيخ الذي نترقى عنه العلم نعم الله نعم هم مازل كانت الدولة والصلاة والجولة لمزدش الأشاعري انتشر حقا لذلك طال الكثير من من متأخرين الشفيعي كانوا على لذلك كان على مزدش الأشاعري لذلك يبون الذي من بدعاتو من بد بدعاتو في علم مزجاء خليذون أن الشفيعي نفسه كان أشاعريا من كثرة يعني دخول المتأخرين في مزدح الأشاعرة يعني أسمائهم كثيرة كانوا أشاعره فيظن الظام أن الشفعية كانت أشعره وكما ذكرنا أنه يعني للأسف هذا الذي يعني استهوى علم الكلام بدلا من أن يدافع مثلا عن مذهبه يرى من هذا حقا دافع عنه لا للأسف قام يؤول كلام الشفعية على غير المراد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم السلام عليكم